وَلَ قد آتَين موسَن الكتابَ فَخُ لِفَفي وَلَقد آتَين مسَ الكتابَخ لِفَفي وَلَولكَمَة شبقَتْ مِورَِّكَ لَ قُض بََهُ كَلَّا قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُم مُّرِيب وإن